يذكر الشيخ ابراهيم انه ينبغي على الانسان القانون الذي يقنع انه لا يقف عند امر معين بحيث أنه لا يريد ان يعمل الا في عمل معين يكون في اججزاء منصب الحياه لا تكون هكذا انما الانسان ياخذ الاسباب ويتبكر على الله سبحانه وتعالى يعلم بان الرزق عند الله سبحانه وتعالى عايز الدعاء ولا يبقى هكذا عاطل عن عمل لان الفراغ الذي لا يشغل بطاعه الله سبحانه وتعالى يشغل بالباطل ان تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل شغلاتك بالباطل فالانسان والشباب خصوصا عليه العمل ما يدري يعمل ويبحث في النور يسعى لما هو افضل. هذا حق مشروع له. يسعى لما هو افضل من العمل الحاجة. لكن يسعى هكذا. انا اعرف شباب منهم خلص الثانوية على طول. اشتغل ايشون. تاية. يسوق الباصات ووصل افارات والقلاب. ويبحث نفس الوقت يقدم وراغه هنا وهناك حتى يعمل ويجد يعمل. فانا يجد العمل الحديث من العلم. طلب العلم. يرعب. وخير العلم. العند شرع الله تعالى هو سيئ العند وكل وهو منبع منبع كل شر العند الله سبحانه وتعالى العند شرايعي العند في شرائع الله تعالى هذا سيئ الخلق من اراد الدنيا فعليه العند ومن اراد الاخره فعليه العند ومن ارادهما كلاهما فعليه العند دائما بي تبيين بين الانسان هكذا عاطل عن امر الشرع يفتن حياتين إثوجين شهوات وحبات نقول أبواب كل إنسان بسبب الفرار بسبب الفرار وهذا الموضوع طويل جدا تاج المحاضرة موضوع الفرار لأنه بسبب البلادين وتقار وتقارص الشباب شلبوا صديني عن العمل وعن الشغل وقته بما ينفع هو هذه نتائج مطالع المخدرات الفار الشباب الجلوس 24 ساعه على الملهيات على البلاي ستيشن ولا ولا تعرفون هذا الكلام كله سبب خراب سواء من الشباب الشباب والشابات والشباب, والشباب نعم سهر الليل ووالنهار ضياع الفروق والطلب يكون الإنسان بعيد عن الذكرات سبحانه وتعالى فالإنسان بذكر الله وإستعادة من هذه الله سبحانه وتعالى الذي يؤمن بالله ويعمل صالحا توعد الله له يعني يحييه حياة طيبة حياة طيبة الذي من, من آمن وعمل من آمن وعمل من عمل صالحا وانتكه لغلده فلا نحييه فهذا وعد من الله فيأخي ويؤتي عليكم بشكل ربنا ونافح بما هو نافع هل في شيء آخر في الموضوع اذكرنا بموضوع الصعقة ولا في الصلاة بسم الله بسم الله